وقارو كرهدان أو نصاراة تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلَى إبراهيم وما أنزل إلَى إبراهيم وإسма إيل وإسحاق ويعقوب والأسباق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 سبحانه والله ومن احسن من الله صبغا ونحن له عابدون قل اتحاد دوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين